إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونستهدي ونعود بالله من شرور يقصنا ومن سيئات عمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضيف لن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده له لأشهد أن محمد رسول الله من سلكه فاز بجنات النعيم ومن حاد عنه يمينا ويسار عنه يبيه في زوال الجحيم اللهم صل على محمد وعلى آله محمد فصليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم في العالمين كحميد المجيد هما بعد فإن ظغل حديث كتاب الله وخير لديه دي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما تسيسي إزاز يبلغ المرأة من أدلة الأحكام للحافر أحمد بن عليم حجر أسقلاني نقول وبالله التوفيق بأسهلني إلى الإمام نقول باب صبعة الحج ودخول مكة و تصفة حدو تونه عن جامر بن عبد الله رضي الله تعالى علما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة فخرجنا معه سابقه عبد الله يقال صلى الله عليه وسلم كاتك حجي كاتك حتى إذا أتينا ذا علي أورا. فولد عميس طبعاً أويان خزان جبو خزان يبو خص صديق بو ونعرف شنو علي هنا هو فقال اغتسلي واستنفري بثوب. داله ام داله ما اسمك شابيس ليركوتي لي <تصفيق> بل... كان كف... على شيء خلق الشد الطرفين أوها يعني خوي, خوي, دب... خوي بو... وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد لم ثم ركب القصوى حتى إلى استوت بي على البيداء أهل بالتوحيد. قصواء سيملقب ناقه النبي في غنبصوا وسلم اذا الساري واشد غيره يبو كانه قصواب حتى اذا استوت به على البيداء اتجيش ذو شني هللا بالتوحيد لبيك اللهم لبيك هيك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك طبعا ده لبيك يعني والله مدا انا اجابه لبيك يقول إذا يتن... أنا يزعمنا بيجال ما ندري لبيك بالخدمات يعني ولن بيك اللهم لبيك يعني يأخذ أي خداي ما أي لبيك لا شيء لك ما شريك ولا لك لبيك إن الحمد بيجمان حمدوس بعض جزاري والنعمة هرتين لك والملك همون نعمة وهم حمدوس بعض جزاريك والملك همو ملكش ما خداي بربرد جانا قصدي ملك شيء ملكي لا شريك لك إسحاق يا حتى إذا أتينا, إذا أتينا البيت استلم الركن حتى جيشتنا بيت كعبة استلم الركن ركني استلام فرم ثلاثة طبعا ليلك الرم ثلاثة هو که دی نصت لیر کردی این در رملا رملا به پردازش ندیش کردی ولله اینا می‌نواهند دشمنه ودیتون هم وی آدکین پیغمبر گفتی ما دشمنیت هم دسته تیار کردی که تو آن آنیم کردیم گوگل شدند آن دیگر مسلمان کردیم آن استیار قوتیان نیا تاکتیان نیا تاکتیان نیبرای پیغمبر گفتی با همون به کروی گلیکل واقع فرب ثلاثة سألشوا جان دبي بقو بقو ومشى أربعة ثم أتى مقام إبراهيم فاجو طبعا للعلم يا كم طواف لا أما صار أومان هي صار باب مانه صار ليه كان في يماني. يماني. يماني. يماني. استلامك İstilenbaz nasıl bir abi mi askırdın mı ya? Rokniyoman ipir gerekir kamer. Terzete hali nasıl? Ha, ergo kniye manya. Au d'eau du petit eau maniye. Ye maniye. Lej de yodemanis ko rue allemana. Rue allemana. Au d'eau je champagne du alaqe champagne du sahni. Ha. Ça? Ça c'est haraka. Non non.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 دو متيخ يا لود اصبروا يا الانسان قفي دي ماسكه اويا حقفدنك يا بس اللي دي استلامك إشارك. إشارك. والله الله لأخير لأخير دي استلام بسم الله أكبر. الله اكبر تسبيحات بسم الله الله دو ستة، ثلاثة، خمسة، ستة، سبعة، هذا ده، أفتحن ده نحن نيجي لله ما إبراهيم، إبراهيم، لا إذا ما تمعب ونصبكم، إستخرجوا كلامي، دواعي إنك قال معناه يدرن لا لا أشكر دلوزنيا إيه من أبلشيلي نه هاي السنة أبلشيلي أقول لا أكل أنا قام أولاني ما قاعد أكل كذي ألي ركي مثلاً عشان أو مقامي براني ما أو مقامي براني ألي ركي نعم نعم ألي ركي زين أعتاد دورك على السنة بيجي هذا لا مين دريس السنة ما بس أوكي مغطى مشقتي خالتي إيه ما هو المخلي إذا تخرجنا بلا ما إذا ترى أنت يعني إيوس والله ما يقول أنا عشقي إذا نفوا من لابسنا لا لا يبين لا فاون لذيذ أو ده والله هو طالع مريم مريم إبراهيم على إبراهيم أنا مخدر إبراهيم زكير زكير زكير لا لا لا أولى يبقى فيه إيه حجي اسمع إيش من لا يفيد أنت بقى من اللي ولكن لما اولا لا اخدي قرشات الشغل ما بعري حرامنا بكعبه سارخه ارجع على الضو دبي على قلبي لو لو ده مربع يا ابوها ابو ده فاضي ده فاضي فاضي ده ما شاء الله اسمع انت ذكريت عندك دولوخو دي هذا وهذا اول حجره داخل البيت ادوي له ظلم ظلم كانوا لا كعبة، قالوا لا أكن أقول خل بال بالشيء. كانت يا عائشة، لولا أن قومك حديث العهد بالإسلام واتيروا حديث العهد بالجاهلية واتيروا حديث العهد بالكبر لجعلت للكعبه بابين. لما لو ما خذ مكان هلكت وياه ونا لو ينكر لو في أو صدق عبد ما يكل يزبي كل عوام كذي دل كه مالهم حذار كذي ولا كه. إيه تعبي كذي دل كه. بس يعني شو عندك إياه؟ لا ترجع على رسول. وعندنا. عادي ده كذي دل كه. بابي إلتهزق والله. يقلا ممتازين. بس ما مسوس الدنيا أنا شاء الله قبل ما حاكله يدري. أنا ذلك على الله يعزز. دو ليش ببيناه؟ عبد دل دو ببيناه دي تك تكيل تكيل. لقينا مكانة الجبل هذا. تريد دخولنا بوسيلة؟ وسيلة. هذا مكانة ورجع الركن فاستلمه. ولا يركم استلامك. ثم خرج من البال إلى الصفا. الصفا. فلما ذا من الصفا شيء الصفا؟ فقرأ عود بالله الشيطان الهجين. ان الصفا والمروه من شعائر الله فبيبدا بما بدا الله به قال ان الصفا والمروه بدا بالصفا يعني بالصفا الله به فاستلامه واستلامه دواي دبل اذا ما بدا الله بي ما نبغى نتامل بكلاش وكو وينيا للطوابي يجدا ضروي ويك دو س لو انا طول يدارك هذا هذا دار كوادر ابي لي غرس بك الى لايك كوتك شو عم بدك الشجره هذه يبدا بما بدا الله بي فرما الصطه فليش فرما الصطه ما ليه طرقي طرقي الصطه يعني وين سر او جو شي كده سر عند بسكت، ترك الزكية، حتى رأيت، رأى تأوكوا بيتي اللي يديهم، فأستقبل روي فوحد الله، وكبر، وكبر، وقال لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، له الملف، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. توحيد <تصفيق> <تصفيق> وقال لا اله الا الله لا النبي ارض طواغيت محبه وحده ولا شريك هاول لبونيه لو الملك ملكي حقيقي الحمد هل اول شعر وهو على كل شيء قدير خويا بس لا اله الا الله انجز وعده دائما لا اله الا قدرته أنتجز وعده يعني وعدة نازل. هذا لا محاله ونصر عبده نقول له عبده كان نص عبد ده يعني س توقف يا أخي يقول يا دقي هناكي يعني عمر ديقول ناكي هناكي يقول كان ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات سيدة عامدو عيشد ل... ثم نزل من الصفا إلى المروة دعال الشيء الصفا هذا أخواني نقول مروة ففعل على المروة حتى, حتى إذا صبت قدماها حتى في صبت قدماها يلدق الكريمتورة ثم نزل من الصفا إلى المروة ففعل على المروة فلت الثلاثين إيه ثم نحده ثم نزل من الصبا إلى المروى أنا مازل الأخوار يبرون سدي توه يبرتوه يتوه يبرتوه تبيديك تخلو وتتفعل على الأخوار يجي السدي لا يا ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات <تصفيق> <تصفيق> سيدا يمشي يدو يمشي ثم ثم نزل سيدا لواكيله بس ففعل الأخ خط خط إخواني حتى إذا صبت أول نعم نعم فعلنا السير بلا السير إخواني تاريخي دهار إيماني إيه إذا ثم نزل من إلى المروة لصفعة رأو خاله على المروتي حتى إذا صبت خدمه تفعل على المروة على حتى اذا صبت قدمه في بطن الواد يتبع انك لا نو دولك سعى سعى يعني فلكت حتى اذا صعد تاكد كيشتني مشى الى المروه او داري روشت مروه ففعل على المروه كما فعل على الصفا او الى مروه كما فعل على الصفا او الى مروه الحديث قال عين بامشو الى صفا او الى الصفا فلما كان يوم الترويه تقدم هاشم الحجه توجه الى منى وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر صلى الله عليه وسلم ذهب سواد بها ظهر ركب يعني فصلى بها الظهر والعصر نجي النورو اصلي عند والمغرب والعشاء والمجرى ثم مكث قليلاً نجي ثم مكث قليلا كب ماء ولا ثم طلعت الشمس الرش حصلت فاجاز حتى حتى اتى عرفه توج عرفه طبعا العربيه جرى اللي كان بيتن مزك عرفي مزك دكا هموي لناو عرفينيا مزك دكا لا وين لقد يعني هذا اصبحت مسجدا لن تتمكن من اجلها من اجلها من اجلها من اجلها من اجلها تواجد اجلها من اجلها من اجلها من اجلها من اجلها من اجلها من اجلها من اجلها من بس من اجلها من اجلها من اجلها من اجلها من اجلها من اجلها من اجلها من اجلها قد ضربت له بنميره فنزل بها آه. آه. آه. نميره قضيه قبل عرضه بقليل قبل عرضه بقليل قبل عرضه بقليل قبل عرضه بقليل قبل عرضه بقليل قبل عرضه بقليل لولا لا نوع عربية را عربية را عندك تاود وكش خالد ويش مركتها ليه قبه عند راسك فوجد القبة قبكة جديدة قادو ظربت لهم بلايرا. اللي أصلنا يعرفه كناه جي جي جي, جي. سوري في ناقال فنزل بها كجيش حتى إذا زالت الشمس أوبو أوبو كوت امر لسان أو له فأتى الوادي جيت فخطب الناس لكم تايد ابو يانده ثم اذنه باندا ثم اقام فصلى الظهر ثيجب نجي ورايا خير ثم اقام فصلى العصر طبعا ليه لكم نفس يعني اكسبي مثلا ابي جويا ايا اغا دميش الزماكل درستها بقامه في هول موجيتي اول جيلكم انا بلقيك دونيش دو قامه بكره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 او الى سر او سنتي لكني خاطي سفر ولم يصلي بينهما شيئا ثم ركض اذا حتى اتى الموقف فجعل بطل تجعل مثل الموقف القصواء الى صخرات. عشان رقيخوا وجعل الجبل المشاتي بين يدي جبل المشات. حبل الجبل بره؟ لكن مش أي؟ الذي يسلكونه في الرمل؟ مش المشات. حبل المشاتي. أي طريقهم الذي يكون هذا المشاهد من المشاهدات ومجتمعهم في ان تشبيها بحبل المشاهدات التي يجب ان يكون حبل المشاهدات التي غلطه. ان يكون حبل المشاهدات التي يجب ان يكون هذا المشاهدات التي يجب ان يكون هذا المشاهدات التي يجب واقفاً حتى غربت الشمس البردام رأسه متعب روج أوابه وذابت الصفرة قليلا زدأكش رويت كنك حتى إذا غاب القرص يعني أوابه روج أوابه دفع وقد شق للقصواء الرمام وقد شقه لقد شو سه لقد للقصواء الزمام سيتنضم <سؤال> إليه وضيقه عليها يعني حتى وائل يا نبوه وكينيس وكين لا حتى إن رأسه حتى سلي لا يصيب مولك راحلي حتى وائل يا عشتكي لا يصيب مولك راحلي يعني لو لأويا قلب رقية نجس ويقول بيده اليمنى بس رأصش لي فرمو أيها الناس السكينة السكينة لا خو لا خو خلاص جريز يحموا الشباب ما تبى شو استكين أخدي ده السكينة تستحق مليون, مليون على ذكر تستحق مليون اليوم ده أنت على حجم مليون يلبخ هش مليون ثاني أبوه أطول مليون لحزينة أخدي أبي يتنبوا يعني خداق على البطوله دي مرات ما كان ب ب عشان في طبعا هو دي شوبياشوا مليون دكات كام دي شوبياشوا لا لا لا هو بيشوبياشوا انا موس اول ناس مكي هو بروجي ده بيقول بتاع بكره لا دوست ما دوستش يقول لا هو سعوديه طبعا دي شوبياشوا دي شوبياشوا بروجي ده ما بيستندرك زور دي شوبياشوا مين وكلما اتى جبلا قالوا هو حملنا حملنا ها أوين من ضخ منه وطال. إيه. دو... لك... مستي من الجبل. جيشك لها قليلا كما حتى تصعد حتى تصعد حتى حتى مزدلفة. تأخذ جيشة مزلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد. وبرد. تساعد. ما لي جبل. بسكت. من الحبال. يعني جبل. <تكلم> لك. لك لكن يجبنا. ليش؟ لكن لا حتى باول اخذ الهده دويا قليلا حتى تصعد حتى اتل مزلفه فصل بها المغرب والعشاء بادان واحد ويقامه طب لو شو ولم يسبح بينهما شيئا يعني ولم يصلي النافلة <تصفيق> <تصفيق> ثم اضطجع حتى طلع الفجر بالبال فصلى الفجر حتى تبين له الصبح تواكو تبين له الصبح يعني فتبين له يشبهني بو تبين له بأذان وإقامة. بيكبان وقامة. بيكبان وقامة. ثم ركب حتى داء المش الحرام. العرام فاستقبل قلب رول فدعاه وكبره. وهلل لا لا لا لا فلم يزل واقفا. حتى أثمر جدا تابع جزء تاريخه فدفع قبل أن تطلع الشمس أوين كرتاه كوروش هلاب حتى أتى بطن محصر طبعا محصر سمي بذلك لأن فيله أصحاب الفيل حصر فيه و وكله واعية ب ب بفجده وجدوا لي محصر يعني س رواستنا فيله كانية فيله كانو جاي رواستنا الناس يوقفي أブラو أيك يستي يزوم كارتون في الهند أليس هذا أول في مان باسكت زين فينا زين فينا كان فحرك قليلا كما حركي كت ثم سلك الطريق الوسطى دعرين أوراس التي تخرج على الجمرة الكبرى كانوا جمرة نسيت بناو جمرة الكبرى ببربرط على كالي صغرى ووسطى وكبرى من هيا حف حف حف بكابستيويا كنزي كابستيويا طبعاً يختلف أنا نفسي، حاف حاف حاف لكن بيشتياك، بيش بيشتياك روجي بيشتياك بسروجانا بيشتياك بيشتياك بيشتياك لكن سلمنه واضح؟ بيشتياك بيشتياك بيشتياك عفتي ومن تعجله بيشتوى شيل من خاله لكن سلمنه مفظعاً كوني؟ آه دي ومن تعجله كونت يان عفادا انا دوما لو عليك يا رجل يا رجل يا رجل انا ولاني شروق اوكاتو انا شروق <تصفيق> اوكاتو انا شروق اوكاتو انا شروق اوكاتو انا شروق اوكاتو انا يعني بيشج بيشج بيشج شخصي عبنا ديكش ماله لاها روج أوه بلان هندا كيا روج بس أوه منين منين أوه بيشج هو هو لاكن بيشج هو ليه هذا أوه زواه أوه لازم تطلع لا يبيه بدي بدي بدي بدي بدي أشوف أشوفه لأي تعرف تعرف تعرف نفسيش تعرف تعرف لما تعجز لما تعجز عاد مش مش جبر مش جبر ليها ليها مش جبر مش جبر ليها ليها ليك شاف حالك هذا حالك من هذا مش جبر ليها ليها ليك شاف هذا شو اللي ما تعجز له ما تعجز له قصدي روجان زوتر أو كور حتى اتى الجمره التي عند الشجرة هي منتهى من, من جهة مكه وسمي جرة الجمره لاجتماع الناس يقال اجمر بنو فلان إذا اجتمعوا التي عند بسبع عصيات يكبر مع كل عصاه منها الله اكبر الله اكبر هاتن بس, ده. بس يعني يعني ده يعني ده ده لي أقول لك إذا سير والله أنا إطلع شيء تاعنا نعم لو هو بس تعطيله داخدية أقول لهم في بطن الوادي دي سنة عشتي. ثم اصرف الى المنحر فنحر فشوءي سن البري شيء منحر قول لي انا في الانذار قول لي وثم ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فافاض الى البيت دي سنه دي او دي التوابع دي ده صلى بمكه الظهر تمكش سكت نجي وراكم رواه بصي مطوله يعني هو باختصار يعني اخا ادي اه بص دي مطوله قصدي يعني دي مطوله يعني بالله يجيبك فينا زي زمن الله في عندك اشهد لا اله نستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين